الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطوى في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال فالفقار وخلق الجان من مارج من نار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 يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلام يربط ما تكلبان ولو الجوار من شاة في البحر كالأعلام فبأي آلام يربط ما تكلبان كل من عليها فانيه و وَجَلَّ اللَّهُ لَهُ الْحَقُّ وَالْحَقُّ لَهُ الْحَقُّ وَالْحَقُّ لَهُ الْحَقُّ وَالْحَقُّ لَهُ الْحَقُّ وَالْحَقُّ لَهُ الْحَقُّ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 ي القان فبأَ آلَ يبسِك ما تُكَّب يوسَل عَلَك و نوحات فلذت صيران فبأي ما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كدكان فبأي آل ما تكذبان فيوم إذ يسأل عن ذنبه إنس ولا جان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 فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على كرش بطائنها من استبراق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطبثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان ربك ما تكذبان فيهما عينان نظّهتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربك تكذبان. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يضمفهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ممتثين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبح اسم ربك للجلال والاكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت واقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا وجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أسواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة مَا أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقررون في جنات النعيم كلكم من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مقلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير من ما يشتهون وحول نين كأمثال اللؤلؤ المتنون جزاء فيما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لعوة ولا تأثما إلا قيلا سلاما سلاما اصحاب اليمين في صدر مخدور وطلح منضور وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ان انشأناه ان شاء فجعلنا بكرة عُرب أدراب لأصحاب اليمين تلة من الأولين وتلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في زمومه وحميمه وضيم يحموم لا بارده ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسطوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لدعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون فلنحن محرومون أبرعيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه هجاجا فذولا تشكرون أبرعيتم النار الذي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أَمْ نحن المنشئون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 تنزل من رب العالمين أَفَبِهَا ذَا الْحَدِيدِ أَن تُمْدِينُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَن تُكَذِّبُونَ فَلَوْلا إِذَا بَرَأَوْتِهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إليه من ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم فأما إن كان من المقربين فروث وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين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 له ملك السماوات وَالْأَرْضِ يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ في ستة أَيَّامٍ ثم استوى على العرض يعلم ما يلد بالأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم, وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وهو عليم في ذات الصدوط آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستقلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير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 وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراد السماوات والأرض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 من ذا الذي يقرض الله ضرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أشرعكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار طالبين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا غرونا نقتبس في النوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا فضرب بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وترتصتم وارتبتم وبردتم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا معواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأذي الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقطت قلوبهم وكثير منهم فاسقون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 والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أدرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وتفاق بينكم وتكاتر في الأموال والأولاد كمثل كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصرا ثم يكون حضاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب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 الذين يبخلون ويعمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغلي الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا فِي الْحَدِيدِ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَجُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يثكم من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر من رحمته ويجعل لكم والله غفور رحيم ألا يعلم أهل الختاب يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيذلا ليبكيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم